وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترارب الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا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 نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسَوْنَ نَذَرَ مَعَ لَمْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَوُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كانوا يعملون وما أرسلنا في مِنْ من نذير إلا قال إِنَّا بِمَا بما بِهِ كَافِرُونَ كافرون نَحْنُ نحن أَمْوَالَهُ أموالا وَمَا وما نحن بمعذبين قل إن رَبِّي ربي الرِّزْقَ المسقر يَشَاءُ يشاء ويقدر ولكن أثر الناس لا يعلمون ولا اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا, الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آيَاتِنَا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إِنَّ ربي يلسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلبه وهو غير الرازقين ويوم يحسرهم جميعا ثم يقول لِلْمَلَائِكَةِ أهابنا إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرع ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أَن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذهم مسترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي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 فإنما أضل على نفسي نَفْسِي اهتديت فبما يوفي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وَأَنَّ لَهُ التناوس من مكان بعيد وَقَذَفَ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْأَعْذَابِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَفِي لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله فاطر السماوات والارض داعي للملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم موفرة وأجر كبير. أَفَمَنذُينَ لَهُ سُوءَ عَمَلٍ فَرَأَهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْتِمُ مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حسرات. إِنَّ الله عليم بِمَا يصنعون والله الذي أَرْسَلَ النياح فتفير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الْأَرْضَ بعد موتها كذلك النُّشُورُ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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائل شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلة تلبسونها وترى الفلت فيه مواخرا تبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئ مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يزهدكم ويحب بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر واسرة وزر أخرى وإن تدعم الطلت إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 يأتهم رسوله بالبيناد وبالصبر وبالكتاب المريد ثم حاز الذين كفروا فكيف كان لكيد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال كذب بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب البسود ومن الناس والتواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويديدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أزاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريف وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار الْمُقَامَةِ من فضله لا يمسنا فيها نصب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 إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذاج الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقسا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا إن أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أنك سهلا ولئن ذلكا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونوا أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نخورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السير إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ضغرها من ذابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا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 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حط القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنفرهم لا يؤمنون إنما تنفر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بموفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واطرب لهم مثلا أصحاب القرية إِذْ جاء المرسلون إِذْ أوسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتاله فقالوا إِنَّا إِلَيْكُم مرسلون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 قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمن وليمسنكم منا عذاب أليم.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 أتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحبان بغر لا تغم عني, عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين.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 كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون